وَاتَّقُ الللهه الذي تَسَ أَلونَ بِه وَالْأَرحَامَ إِ اللهَّهَ كانَانَ عَلَْفم رَقيِيباًا وَآتُ التَمَ أَمْولَهُم وَلَا تَتَبَدَّّلُ الْ الخَبثَ بِالطَّيبًا وَآتُ التَمَ وَلَا تَتَبََّلُ الْ الخَبثَ ولا تَأكُلُ أَمْولَهُم إى أَموالِكُم إهُ كان حوبا كبيرا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 فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم فان خفتم الا تعدلوا فواحده ألا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 اِنْ اطْبِخْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا آمِنِينَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَلَا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم وَبتَلُ اليَتامَا حََّ إِذَا بَلَغُكَاحَفَإِن آ نَسْتُم مِنهُم رُشْدَ فَدَفَعُوا إلَيهِمْ أَمولَهُم وَبَتَلُ ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا وَلِِّ سَاءِ َصِيبُم مَِّ تَرَكَوالدَان وَالْأَقْرَبونَ مَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَذُر وَلِِّ سَاءَِصِيبم مَِّا تَرَكَ نصيبا النذر و اذا حضر القسمه اول القربى واليتاما والمساكين farzuhum minhu wa qululhum qawlan ma'rufa wa idha hadara alqismata ulul qurbi wal yatama wal وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ فَلَْتَّقُ اللهَّه وََْقولُ قَوْل سَدد فَلَْتَّكُ اللهَّه وََقولُ قَوْلًا سَددَان إِ الذيينَ يَأكُلونَ أَموال التَمَا ظُلمًَا إِ ماَا فِي بُطُونهِم النَا رَوو سَ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم nara وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِلْكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِلْكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ له ولد فَإِلَّ يَكُلهُ وَلَدُ وَرِتَهُ أَبَوَهُ فَلِئُِّهِ الدُّنُث فَإِلَّ يَكُهُ وَلَدُ وَرتَهُ أَبَوهُ فَلِئّهِ الدُّنُث فَإِلكَانَ فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيتي يوصي بها أودين من بعد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 هَذَا رِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَلَكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وصيتي يوصين بِهَا أَوْدَيْن مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي نِها أَوْدِيْن وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن مَّدَّتِ وَصِيَّتٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ وَإِ كَانَ رَجلُلُ يورَثُ كَللَةً أَوِمْرعَْتُ وَلَهُ أَخنْ أَوختْتُ فَلِكُلِّ وَاحدٍ مِنْهَُ السُدُس وَإ كَان أخ فَلِكُلِّ وَاحدٍ مِنْهَُ السّدُس فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بعد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 إكَ حدود الله وَمَ يُطِ الل رَسُولهُ يُدَخِلهُ جََّاتٍ تَجرمِ تَ تحتهَا الأنهَا وَنَ يُطَِّه رَسُهُ يدَخِله جٍََّ تَجرمِ تَحهَا الأأَنه جََّاتِ تَجرمِ ت تحتهأَنهَا الرخَالدينين فِيهَا وَذَلكَفَووزُ النظيم جََّاتِ تَجرمِن ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 فَإِذَا شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم سَبِيلًا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا وَالَّذَانِي يَأْتِي فَإِتَبَ وَأَصْحَا فَأَْرِض عَنْهُمَا إَِّ اللهَّهَ كَ تَووَّابَ الرَّحِيمَا فَإِتَبَ إَِّ مَتَّْبَت على اللهَّ الذيين يَععمللونَ السّ أَبِجَهلَةِ ثَُّ يتُبونَ مِ قَريبَ إِ ثُمَّ يَتُبونَ مِ قَريبَ دَُّ يتُبُونَ مِن قَدبٍ فَأُناَا إِكَ يَتُوبُ اللهَّهُ عَلَيهِم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَا دَُّ يَتُبُونَنِ قَربٍ فَأُلَا إِكَ يَتُوبُ اللهَّ عَلَيهِم وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكيم وليس التوبه للذين يعملون السيئات وليس التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن ولا يموتون وهم كفار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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِكُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما اتيتموه إلا, الا ان ياتين بفاحشه مبينه الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف واعاشروه بالمعروف فاذكرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فئن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى ان تكرهوا شيئا الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أأَرَتتُ مُسْتِبِذَالَ زَووجٍ مكَانَ زَووجِ وَآتَيْتُْ مِحْدَهُ نَّ قطَارًا فَلَا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقِطًا تَرَىٰ فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقِطًا تَرَىٰ فَلَا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 ساءَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلا حَرِّ مَ تَلَيكُم أُمَّهَا تُكُم وَبَناتُكُم وَأَقَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ, الأخ وبنات الأخ <نصفيق> <تصفيق> وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُمَّ هااتُكُم اللانتِ أَضَّعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِنَ الرضاعة وبنات الأخ وبنات وَخَواتُكُمْ مَِ الرَّضَاعَةِ وَأمَّهَا تُ لِسَاءِكُمْ وَرَبَائبُكُمُ الَّات فِي حُجُورِكُم مِن النِسَائِكُم واخواتكن من الرضاعه وامها نسائكم وربا بكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مِن نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ را الا لم تكونوا دخلتم به النثلاج علينا وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم وان وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف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 لا تغو باموالكم محصلين غير مسافحين فما استمتعتم بهم منهم فاتوهم اجورهم فريضه فما استمتعتم ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ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 فانكحوهن بإذن, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَلَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 فَإِذَا أَحْصَنْتَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ تَعَالَيْهِمْ نِلِصْ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قبلكم ويتوب عليكم يريد اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عظيماً. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان يميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَلَا تقتلوا افسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوان وَكَلَ ذَلِكَ عَى اللهَّهِ يَصًا وَكَلَ ذَلِكَ عَى اللهَّهِ يَص إِ تَجتَنِبُكَبَ إرَمَةٌ هَوونَ عَنْهُن كَِّد عَنْكُم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.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 للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسال الله من فضله واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليد مما ترك الوالدان والاقربون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 أَّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَِ السَّاءِ بِمَا فَبَّّرَ اللهَّهُ بَعضَهُم عَ بَعْضُ وَبِمَا آثَقُ مِنْ أَمالِهم تَ الصَّالِحَاتُ قانتَاتُ الْحَافِضاتٌ للِغَيْبِ بمَا حَافِظَ اللهَّ فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفر الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فإن إِ اللهه كََ عَََبان إِ اللهَّهَ كَ عَ كَبان وَإِنْ خِفْتُم شقاقَ بَيْنِهِ مَا فَبَعثُ حَكَمًَا مِنْ أَهْلهِ وَحَكَمًَا مِنْ أَهْلهَا وَإِنْ خِفْتُم شقاقَ بَيْنِهِ مَا فَبَعثُ حَكَمًَا مِنْ أَهْلهِ وَحَكمًَا مِنْ أهلها اِن يُرِيدَ اِصْلَاحًا وَفَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِن يُرِيدَ اِصْلَاحًا وَفَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ لِلْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجد والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم والصاحب بالجنب وابن ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما انعم الله من فضل الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذاباً مهينا وأعددنا مهينا والَّذِينَ يُ فيِقُونَ أَمولَهُم رِ أََّاسِ وَلاَا يُؤمِونَ بِاللَّهِ وَلاابِاليَومِآخِ والَّذِين وَلَا يُِّنونَرِلَّهِ وَلاابِْيَوْمِآخِ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا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 وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِذْ تَكُونُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أجرا عظيما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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِنُوا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 وَإِن كُنتُم نَّضًا على عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا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 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَنَّوا صَعِيدًا طَيِّبًا تَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا إِنَّ اللَّهَ ألم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن السبين ألم والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَةِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ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 ياأَهََّينَ أُوتُكِتابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلن مُصَدِّقَلّمَا معكُم مِ ق يا أيُهََّينَ أُوتُكِتابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلن مُصَدِّقَلّمَا معكُم مِ ق مِ قَدْل أن طُمِسَوجُهَا فَنَ ردّهَا على أَدْبَالِهَا أَوْنَعَلَهُم كَملَا أَصحابَ السَّبتْ مِ قَدْلِ وكان امر الله مفعولا وكان امر الله مفعولا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 بل الله, بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا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 ومن يلعن الله فلن تجد له أَمْ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ام يحسدون الناس على ما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 مِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا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 سَْفَ نُصْنهِ النار كل مَا نَضجَت جُلودهُم بَدلناهُم جُودًا غَيرَهاَا لَذوقُ العذاابَ إِ اللهَّه كانَ عزيزًا حَكيم إِ اللهَّه كانَ عزيزًا حكيماً. والَّذينَ آمَنُوا وَامِلُ الصّالِحاتِ سَنُدخِلهُم جَّّات والَّذينَ آمَنُ وَامِلُ الصّالِحاتِ سَنُ دخِلهُم جَّّات سَنُ دخِلهُم جَّّاتِ تَجدمِ تَ تحتْهَاأَنهَار فِيهَا أَبَدات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلا ضليلا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَعِندَ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعِندَ يَعِظُكُمْ بِهِ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 ألَ تَرَرائلَ الذيينَ يَزُمونَ أنهُ آمَنوا بِمَا أُنزِلَ إلَكَ وَما أُنزِلَ مِ قَبللِكَ يُريددون ألَ تَرَرائِلَ الذيينَ يَززمونَ أَهُ آمن بِمَا أُزلَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ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 أولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في وَمَا أَْسَلناَا مِرََّّسُولٍ إِلَّا لُطابِئِدنِ اللا وَماَا أَبْْسَلَّ نَِّّسُولٍ إِلَّا لُطابِِدلَّ وَلَوْ أننهُم إظَّلَمُأَافُسَهُم جَاءُكَ فَسْتَغْفَر اللَّه وَاسْتَوْفَرَ لَهُ ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أل وَرَبّكَ لا يؤمنِونَ حتىَ يُحَّمُوكَ فيِي مَا شَجردََْهُ ظَُّ لا يَجدُ فيِي أَ فُسِهِم حََجَم مَِّ قَضَتَ وَيسَلِّمُ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 ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتايناهم مما اجرا عظيما واذا لاتايناهم مما اجرا عظيما وَلَ دَيناهُم صِاطُم مُْتَقيمَا وَلَ دَيناهُم صِاقُم مُسْتَقنَا وَمَيْ يُطيع الله وَرَّّسُول فَأُولائِكَ مَعََّذينَ أنَّا مَ اللهَّهُ عَلَيْهم وَمَيْ يُطع الله وََّّسُلَ فَأُولائِكَ مَّينَ أََّ مَ اللهَّهُ عَلَهِم مِنََّ بِّينَ وَسّقينَ وَشّهَداءِ وَصَّالِقين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 ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يُوقات في سَب اللههِ الذيينَ يشرون الحياةَ الدُّنْيا بِآخِروقاتل في سَب اللههِ الذيين يشرون الحياةَ الُّنيا بِآخِر وَمَ يُقاتِ في سَبيل اللههِ فَوقُتَ الأأَوْ يَغْلبِ فَسَوفَ نؤتيه أجرا عظيما ومن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 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذيَ آمَنُوا يُقاتِلونَ فيِي سَبل الذيينَ آملوا يُقاتلونَكِي سَبل وََّذينكَكَروا يقاتلون فيِي سَبطَّغُوط والَّينكَفَُقاتِلونَ فقاتل اولياء الشيطان فقاتل اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ أَلَمْ تَرَ إِلَى قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لََّا كتِبَ عَلَهِمُ الكتَالُ إذَا فرَيقُم مِنهُم يَخشوونًاّا سَكخَشيَة الله أَْ أَشَدَّ خَشه الله أَْ أشَد خشية وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلمَ تَعدُدّ يا قَللُ وَالآخَِةُ خَيرٌ لِم لِتَّقاوَلا تُضْلَونَ فَتِيلا قُلَّ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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ من قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كُلُّ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسنَةِ فَمِن اللهَّ ل أَصَادَكَ منِنْ حَسَنَةَِمِنَ اللهَّ وَماَا أَصَابَكَ مِنْ سَيئَةِ فَمِن نَكسِكَ وَأَغْسَلناكَ لَِّا سِسُولَا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا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 وَيَقولُونَ قَااعةُ فَإذاَا بَزُ مِن يادكَ بَتَقائفَةُم مِنْهُم غَيرَ الذي تقول. من منهم غَيْرَ الذي تَقُون والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يتدبرون القران أفلا يتدبرون القرآن ولو كان, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسا فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسا وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا والله اشد باسا واشد انتقالا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُلُّهُ مِنْهَا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 ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو الله لا اله الا لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه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 وَم يغللل اللههُ قَلَ تَجدلَهُ سَب وَّ لَ تَكفرونَ كماَمكَفرَوفَ تَتكونونَ السو وَد لَ فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ فَاِذَا تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاِقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا وَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ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 وَلَو شَ أَ اللَّهُ لَسََّفَهُمْ عَلَْكُم فَلَقااتَلُوكُم فَإِنِ عَْتزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقااتِلُوكُمْ وَأَلقَوْء لَكُم السَّلَمَ فَمَا جَعللَى اللهَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلَ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 كلما ردوا الى الفتنه ابكسوا فيها كلما ردوا الى الفتنه ابكسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم اِلَّا لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, ثقفتموهم وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 وَمَ يَقُتُ الْ المُؤمنِنَ متعَّدًا فَجَزَ أُوجَهَّمْ وَمَي يَقتُ المُؤمنِنًا متّدًا فَجَزَ فجَزَ أُوجَهنَّ مُخَالِدَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ كَذَلِكَ كُتُم مِ قَبلْلُ فَمَن اللهَّهُ عَلَكُم فَتَبَييَنُ كَذَلِكَ كُنتُم مِ قَدْلوا فَمَن اللهَّهُ الله الله كَانَ بِمَا تَعمللونَ خَبير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 ففضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى وكل وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالو كنا مستضعفين في الارض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 إللاا المُتَضافين مِنَ الّجَالِ وَِّسَاءِ وَالوِلدان لا يستطيعونَ حلَ لا يستطيعون حلَ تَ وَل يهدونَ سَبين لا يستطيعون حلَةَ وَل يهتدونَ سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ومن يهاجر في سبيل الله يجد ف الأرض مراغَمًا كَكَِ وَسااح في سَبيلِ اللههِ يجد ف وَمَي يَخْرجِ مِن بَيْيتِهِ مهاجِرًا إلَى اللهَّهِ وَرسُولِهِ ثَُّ يُدْرِكُ الْ المَوود وَمَي يَخْرجِ مِن دَتِهِ مهاجًِا إى اللهَّهِ وَرسُولِهِ ثَُّ يُدْرِكُ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإذا سجدوا فليكونوا والتائي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ولياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أدا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وَخذُوا حِدْرَكُم إِ اللهَّه عَدَ للِكافِرينَ عذاَابًَا مُهِنا فَإذاَا قَضَتُ مُ الصَّلا تَفَذْكُر الللهَّه قِيَمَو وَقُرودَو وَعَلَ جُُوبِكُمْ فَإذاَا قَضَيتُ مُ الصَّلَ تَ فَذكُر اللهَّه قِيمَو جُنُوبِكُمْ فإذا قضيتم فإيدَب مَا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتَان ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يؤلمون كما تألمون اِن تَكُوْنُوْ تَاَلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاَلَمُوْنَ كَمَا تَاَلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهَّ ولا تكن, ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ولا تجادل عن إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ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 حياتةِ الُّنْيا فَمَْ يُجَادِل اللهَّه عَنْهُم يَوْمَ القَامَةِ أََّ يكُون عَلَيهِم وَكلَ فَلَ وَمَ يَعمَسُ أَنْ أَوْ يَظْللِم نَفْسَهُ ثَُّا يَسْتَغْثِر الل وَنَي ثُمَّ يَستَغْثِر اللثَُّ يَسْتَغْفِ اللهَا يَجْد الله غَفُور الرَّحيِيمَا ثَُّ يَسَْغْثِِ لللههَا يَجد اللهَّه غَخُورَ اللَّحيِيمَا وَمَي يَكْسِبِإِثماتَ إِ ماَا يَكسِبُهُ علىى نَفْسِه وَمَي يَكْسِبِعِثْن تَ إِ ماَا يَكسِبهُ علىى وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكِيمَا وَكَانَ اللَّهُ عَليِيمًَا حَكمَا ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ومن يكثر خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مبينا لقد احتمل بهتانا واضمنا بنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلوك وَماَا يضِّون إِللااأَفُسَهُمْ وَماَا يضِّونَ إِللااأَافُسَهُمْ وَما يضُرّونَكَ مِ شيءَيْ وَماَا يضّونكَ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 لا خير في كثير من نجواهم جوهُم من مَنْ أمَرَ بِصدقٍ أو معروف مروفٍ أَوْ إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وَمَ يُشاققِف وَسُول مِ بعدمَا تَبَيَنَ له لَهد وَيتَّ بِع غَيْرَ سَبيلمُؤمنين وَمَيْ يشاققِف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 اِي يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا آلهَةً وَإِن يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اِي يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا آلهةً وَإِن إلا لَعَنَهُ اللَّهُ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلًاَّهُم وَلَأُمَنِّيََّهُم وَلَآامُرًاَّهُم فَلَُبَتِكَُّ آذَانَ الأنَّام وَلَأُضِللًاَّهُم وَلَُمَنِّيَنَّهُم وَلَآامُرًاَّهُم فَلَُبَتتِكَُّ وَل آممرًاَّهُم فَل يُغَيرٌَّ خَلْقَض اللهَّ وَل آمُرًاَّهُ كَلَ يُغَيرٌَّ خَلْقَ اللهَّ, الله وَمََاتَّخِدِ الشَّيطانَ وَلَم مِن دُون اللهَّهِ فَقَدْ خَسَِ خُصرانَ مُبِنَا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 أُلائِكَ مَأوَهُم جَنَّمُ وَلَا يَجونَ عَْهَا مَحيصَ أُلائِكَ مَأوَهُم جََّم وَلَا يَجونَ عَْهَا مَحصَاء وََّذينَ آممَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحاتِ سَنُ دخِلُهُم جََّات والَّذِي لَ آمَلُوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِ سَنُدخِلهُم جَّاتٍ تَجرِي سَنُدخِلُهُم جََّّاتِ تَجرمِ تَ تحتِهَاأَنْهَارُ فِيهَا أَبَدَا سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل وعد الله حقا ومن اصدق من الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَ عملسُأَ يُجزَبِهِ وَلَا يَجدهُ مِدُ اللهَّهِ وَلَو وَل نَصِرا مَعملسُأَ يجَزَبه وَلَا, يجز ولا يَجدهُ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون قطرا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا من من أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَ مِلَّ تَ إبْاه مَحَنفَ وَاتَّخَدَ اللهَّهُ إبهِي مَخَاللََا وَاتَّبَ مِلَّ تَ إباهِي مَحَلفَ وَاتَّخَدَ اللهَّهُ إابهِي مَخَاللَ وَلِلهِ م فِي, في الأرضرضِ وَكَانَ اللهَّهُ بِكُِّ شَيئم مُحيطاء ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء ويستفتونك في النساء قُلِ الله يُفْتكُم فِيهِ وَماَا يُطل عَلَيكُم فكتابابِ في فِيتَمَِّساءِلا تيد قُلِ الللههُ يُفْتيكُم َّ تِلَ تُؤْتُونَهُ مَا كُتِبَ لَهُ وَتَرَبونَ أَنْ تَكِحوهأَلَّ تِلَ تُتُونَهُ مَا كُتِبَ لَهَُّا وَتَرْرَبونَ أَنْ مِنَ اللُِْدانانِ وَأَن تَقومُ للِلْنيَتَامَا بِالْقِصطص والمستضعفين من الولدين وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا فلا جناح علينا ما ان يصلح بينهما صلحا وصلح خير, خير واحضر الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله وَحذِرَةِ الآن حُسُ الشَّححَ وَإِن تُحسِنُ وَتَتَّقُ فَإِن الله وَإِنْ تُحسِنوا وَتَتَّقُ فَإِن اللهَّه كََ بِمَا تَععمللونَ خَبيرًا وَإِنْ تُحسِنُوا وَتَتَّقُ فَإِن اللهَّهَ كَ بِماَا تَعَّلونَ خَبيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وَإَتَ فَ الرقَاُغْن اللههُ كُم مِ سَاتِه وَإَتَ فَ وَقُغنِ اللهُ كُم مِ سَاتِه وَوكَانَ اللهَّهُ وَاسِعًَا حَكمَا وَوكَانَ اللهَّهُ وَاسِن حَكمَ وَلِلهِ مَا فيِي السَّموانتِ وَماَا فِي الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم الله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 وَلِلَّهِ م فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرْرضِ وَكَفَ بِلَّهِ وَكلَ وَلِلَّهِ مَاكِ السَّمواتِ وَمَاافِي الأأَغْضِ وَكَفَ بِلَّهِ وَكلَ إ شَأُدْهِبِكُمْ أَهَن النَّاسُ وَيَأتِ بِآخرَرين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 كان يريد ثواب الدنيا فايند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين شهداء لله ولو على ثيكم او الوالدين والاقربين اياكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما اياكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لم يكن بَشرمونَافِقينَ بِأَنَّ لَهُمذاَابًا أَلمَا نَّرمُونافِقينَ بِ بأننَّ لَهُم ذابًا أَلمَاَّينَ يَاتَّخِذُونَ الْكَافِرينَ أَليا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا اي يبتغون لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها أَن إذَا سمعتم آياتِ اللههِ يُكفرَرُ بِهَا وَيُسْتَهزَُ بِهَا فَل تَقعضُ معهُم حتى يَخُضُ آيات اللهه يُكفَر بِهَا وَيُسْتَهْزَُ بهِهَا فَل تَقعضُ معهُم حتى يَخُذُ في حديث غيره اننكم اذا مثلهم اننكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم نما جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لم نكن معكم الذين يتربصون لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصيفُ قالَاوا أَلَمْ نَستْتَحوِذَا عَلَْكُمْ وَنَمنَّعكُمْ مِنَمُؤمِنين وَإِ فَلَّهُ يَحكُ بَكُمْ يومَ القامَ فَلههُ يَحكمُ بَنَكُم يَوم القامَ وَلَ يَ جعل اللههُ للِكافِرينَ على المُؤمننينَ سَبنا وَلَ ي جعل اللههُ للِكافِرينَ على إِن المُنَافِقينَ يُخَادِعونَ اللَّه وَهُو خَادِعُهُمْ إِمُنَافِقينَ يُخَادِعونَ اللَّه وَهُوَ خَادِعهُمْ وَإذاَا قَامُ إلى الصَّلَنتِقامَامُوكُ سَ لَا يُرَونَا سَوَلَا يَذكُرونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 وَسَوفَ يُؤْتِ اللههُ المُؤمنِنينَ آجر النظِيم وَسَوفَ يُؤتِ اللهُ المُؤمنِنين آجرَ النظم ماَا يَفعلُ اللهَّهُ بعَذاابِكُم إ شَكَبْتُم وَآمَُْ لاَا يَفعل اللهَّهُ بعذاابِكُم إ شَركَْتُم وَآمًا وَوكانَ اللهَّ شكِ النالمَا وَوكَان الله شكِ النالمَا لا يحبُ اللَّهُ الجَهرَ بِس إِمِنَ القَوْلِ إَِّا مَظُلِم لا يحِبُ اللَّهُ الجَهرَ بِس إِمِنَ القَوْلِ إِلَّا مَُلِم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 فإن الله, فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين منهم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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة اقَد سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَة فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بظلمهم ث التخذ العجلَ من بعد م جم البين تفخَون ذلككث التخذُ وَآتَيْن مساسُلطونًَا مُبِنَا وَآتَينا مسَاسُطالًا مُبِنَا وَرَفَعنَا فَوْوقَهُ مُ الطّورَ بِمثَاقِهِم وَقُلنا لَهُ مُدُخُل الْ البَابَ سُجدَا وَرَفَعنا فَوْوقَهُ مُ الطّورَ بِن تَاقِهِم وَقُلنا لَهُ مُدُخُل وَقُلنا لَهُم لاَا تَعدْدُ فيِي السَّبتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم متَاقًا وَلِضَا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء ابي غير حق فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء ابي غير حق وقولهم قلوبنا غلظ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 وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من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 ليرفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنا به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا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 وَاخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَطَنَهُ عَنْهُ وَأَكَلَهُمُ أَمْوَالًا نَّاسِبًا بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا لكنغضاسِقون في العمِ مِهُم وَمُؤمنونَ يُؤمنونَ بماءزلَ إلَك وَما أزلَ م قابنِك لكن الراسِقلَعل والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما إِ أَوْوحَنَ إلَكَكَمَا أَوحَنَا إ نُح وََّ بّينََ منِن بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود ذكرا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وَكََّمَ اللهَّهُ مسَا تَكْلمَا وَكََّمَ اللهَّهُ مساَا تَكْم رُسُلَم مُبَشِرينَ وَمُنذِرينَ لِأَلَّ يَكُونَ لَِّ سِعَ اللهَِّ حُجَّةُ بعدَ رُسُلْب رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما انزل اليك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 وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وان كلمته القاها الى مريم وروح منه وان كلمته القاها مريم وروح منه فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَهُ خيرا, خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ لَيْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضل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 الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جا اكون برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا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 فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَقَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إن مرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ايني مرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وهو يرثها لم يكن لها ولد فإِنْ كَان تَثْنَتَْلِ فَلَهَُطُلُثانِ مِمَّا تَرَك فَإِن كَ تَثْنَتَْلِ فَلَهَُ الطُثان مَِّا تََك وَإِن كانَوا إخْوتَْدجَلَ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 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ قدمت الله